تبدو ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أَعْيِرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إلَهُ وَفُصِّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِ وَإِذَا جَئِنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتماها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه